بوك تو كيلنسفن اج واحد وتسعون واحد وتسعون هج كزدت مليك مندتك اج الجمل الجانبية باستخدام واحد الجمل الجانبية باستخدام أن واحد. Az ido talan jobless holnap. ربما سيتحسن الطقس غدا. ربما سيتحسن الطقس غدا. Húnan tudja. كيف عرفت هذا؟ كيف عرفت هذا؟ Remélem hogy آمل أنه سيتحسن. أمل أنه سيتحسن. بيستوشان يون. سيأتي بكل تأكيد. سيأتي بكل تأكيد. بيستوش. هل هذا أكيد؟ هل هذا أكيد؟ تودوم أعلم أنه سيأتي. اعلم أنه سيأتي. بيستوشان فالهيف. سيتصل بالتأكيد. سيتصل بالتأكيد. حقاً؟ حقاً؟ أعتقد أنه سيتصل. أعتقد أنه سيتصل. أبور بيستوشان ريجي. النبيذ عتيق مؤكدا. النبيذ عتيق مؤكدا. إست بونتشان توجع. أتعرف ذلك بالضبط؟ أتعرف ذلك بالضبط؟ فالت يتلزم هج ريجي. أظن أنه عتيق أظن أنه عتيق مديرنا يبدو حسن المظهر مديرنا يبدو حسن المظهر هكذا أتره هكذا شوت <تصفيق> أنا أرى حتى أنه يبدو حسنا جدا. أنا أرى حتى أنه يبدو حسنا جدا. أفنك <تصفيق> نك بستوش فن لدى المدير صديقة بالتأكيد. لدي المدير صديقة بالتأكيد. طلبًا أتعتقد ذلك حقا؟ أتعتقد ذلك حقا؟ نادون لهجتيكش، هجوان إنه ممكن جدا. أنا لديه صديقة. إنه ممكن جدا. أنا لديه صديقة.